في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشع الر منه جلود الذين يخشون ربهم كُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُمُ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْتَدِي ديبه من يشاء و من يضلل الله فما له من هاد أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سوء العذاب يوم القيامة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 فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فما نظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين